الواحد الأحد الفرد الصمد صمد، صمد، صمد، صمد. الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفع السماء بلا عمد وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله المؤيد من ربه بالعون والمدد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام بلا حصر ولا عدد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الذي لا يجزي فيه والد عن ولد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 سنعيش سويا في بستان سورة البلد وهي سورة مكية لا سبب معلوم لنزولها فنزولها ابتدائي وزعم بعض أهل العلم أن آية أو أكثر منها في وسطها نزلت لسبب كما سنسمع يقول الحق عز وجل فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد هكذا بدأت السورة بهذه الجملة الكريمة وهذه الآية المباركة ونلاحظ أن هذه الجملة صدرت بحرف لا النافية ولذلك بد أن نبين دور هذا الحرف لأن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في معنى هذا النوع من الأقسام لأن هذه الآية قسم كما قال الحافظ بن كثير هذا قسم من الله تعالى بأم القرى مكة لكنه قسم ما سبق لنا التعرض لمثله في ما مضى من السور المباركة قسم صدر بحرف نفي لا ما قال اقسم بهذا البلد قال لا اقسم بهذا البلد لا اقسم قال مجاهد لا رد عليهم اقسم بهذا البلد رد على المشركين والكفار فيما زعموه واعتقدوه وقالوه لا اقسم بهذا البلد وهذا القسم له ما يشبهه في كتاب الله تبارك وتعالى مثل قوله لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة وهل الله هنا نافية ام انها لتوكيد القسم في ذلك خلاف بين العلماء فقد تكونوا للنفي وقد تكون لتوكيد القسم بحسب السياق والصحيح في هذه الآية أن لا هنا لتوكيد القسم لا أقسم بيوم القيامة وتوكيد الكلام عند العرب بلا أن نافية أمر معروف مثل أن يقول القائل فيهم لا والله لا لأفعلن يريد أن يؤكد ذلك وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى نظائر هذا القسم في كتاب الله منها أو من ذلك قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك مع أن المراد ما منعك من السجود ولذلك قال شاعرهم تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطعوا هذا كان هايم بليلة يقول تذكرت ليلى فاعترتني صبابة والصبابة درجة كما قال الإمام بن القيم في روضة المحبين درجه من درجات المحبة والهيام بالمعشوق تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع أي كاد صميم القلب يتقطع إذن الصحيح من المعنى هنا لا أقسم بهذا البلد فيها توكيد لهذا القسم القسم بهذا البلد وقرأ الإمام بن كثير والأعمش لا أقسم بهذا البلد بدون مد لحرف لا فتكون الله هنا عندهم للتوكيد والإثبات ويرى بعض أهل العلم أن للآية معنى آخر لا أقسم بهذا البلد أنه نفي حقيقي كما حكي ذلك عن مكي فقال لا أقسم بهذا البلد يعني لا أقسم بهذا البلد وأنت غير موجود فيه أو إذا أراد إخراجك, إخراجك منه هذا معنى من المعاني ويرى القشيري أن المعنى كما ذكر مجاهد أن لا رد عليه. ثم أقسم بالبلد لا ليس كما يظنون ليس كما يظن هذا الإنسان أن الله تعالى لا يقدر عليه وأنه لا يراه كما في الآيات التي بعد هذه الآيات الأولى لا أقسم بهذا البلد أن الله يراه وأن الله يعلمه وكل هذه المعاني في الحقيقة متقاربة إلا أن المعنى الأول أقوى أنه للتوكيد أنه للتوكيد لا أقسم بهذا البلد والبلد المشار إليه هنا والمقسم عليه هو مكة بالإجماع هو بلد الله الحرام ولا يمكن أن تكون لا هنا للنفي في الحقيقة لأن الله تعالى أقسم بهذا البلد صراحة كما في قوله تعالى في سورة التين وهذا البلد الأمين فلا تكون لا للنفي وهذا هو الصحيح والذي مال إليه الشنقيطي والقرطبي أيضا لا أقسم بهذا البلد هذا البلد العظيم بلد الله الحرام الذي شرفه الله تعالى بإقامة بيته العتيق فيه وجعله قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها البلد الذي تتنزل فيه الرحمات وتجبى إليه جميع الثمرات والخيرات أقسم الله عز وجل به وهو جدير أن يقسم به فهو بلد الله الحرام وبلد الله الأمين ومهبط الوحي ومنبع الرسالة وقبلة الأنبياء لا أقسم بهذا البلد إذن الجملة ليست منفية بل هي جملة مثبتة للتوكيد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أنت المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع وأنت حل بهذا البلد حل يعني أنك حال ومقيم بهذا البلد مكة وأنت حل بهذا البلد ولذا يرى بعض العلماء وهو قول البيضاوي أن هذا فيه إشارة إلى شرف مكة وأنها ازدادت شرفا بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأن المكان يشرف بشرف أهله فيه وأن تحل بهذا البلد وقد اختلف أهل العلم في كلمة حل وفي هذا المعنى أيضا من أهل العلم من قال وأن تحل بهذا البلد من الإحلال أي الإقامة ومنهم من قال إن هذا من التحلل أي التحلل من الإحرام قال الشنقيطي وجمهور المفسرين على أن قوله تعالى وأن تحل بهذا البلد التحلل من الإحرام ولكنهم مختلف في المعنى أيضا فمنهم من قال إن المراد إحلال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم القتال له عام الفتح ساعة من نهار قال الحسن أحل للنبي صلى الله عليه وسلم القتال بمكة ساعة من نهار ويدل لهذا القول ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرام بحرمة الله إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره وفي لفظ لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته وإنه قد أحل لي القتال فيها ساعة منها من ولم يحل ذلك لاحد قبلي فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة هذا هو المعنى الأول وأن تحل بهذا البلد وقال بعض أهل العلم وأن تحل بهذا البلد المراد أن الكفار قد عظموا البيت الحرام وكانت في قلوبهم حرمة هذا البيت لكنهم استحلوا إخراجك وإيذائك وأنت حل بهذا البلد وأقرب الأقوال أن معنى حل يعني الإقامة هذا هو أقرب الأقوال وهو الذي رجحه الشنقطي ورحمه الله وأنت حل بهذا البلد أي وأنت مقيم بهذا البلد ففي هذه, الجو... هذه الآية تشريف لمكة بذكر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأنت حل بهذا البلد والشنقيطي رجح هذا القول السنادا لبعض القرائن من كتاب الله منها قوله تعالى حينما نفى أن, يسلط أو أن ينزل عذابا على أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فيها قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فهذا يدل على أن معنى الآية وأنت حل بهذا البلد أي أنت مقيم بهذا البلد أنت مقيم بهذا البلد وهناك معنى ذكره سعيد بن جبير وقتاده ومجاهد وغيرهم وأنت حل بهذا البلد أي أنهم ما يفعلونه حرام وما تفعله حلال لا أقسم بهذا البلد ولكن الذي رجح الشنقيطي هو الصحيح لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد هذا قسم أيضا آخر من الله عزوجل ووالد وما ولد قال ابن عباس والد من يولد له ووالد وما ولد العاقر الذي لا يولد له وقال اكرمه العكس ووالد الذي لا يولد له وما ولد الذي يولد له وهناك معنى آخر ذكره الحسن البصري وقتاده وغيرهما أن المقسم به هنا هو آدم وذريته ووالد وما ولد وإلى هذا المعنى مال الحافظ بن كثير وقال إن الله تعالى أقسم بمكة أم القرى يعني أم المساكن والبلاد كلها ثم أقسم بآدم وولده قال الشنقطي وهنا قسم بأصول الأشياء وفروعها وقال أبو عمران الجويني إنه قسم بإبراهيم وذريته واختار الإمام بن جرير العموم لأنه لا نص لا دليل على ذلك لا دليل على كل ما قيل فتبقى الآية على عمومها ووالد وما ولد قسم من الله بكل والد وما ولد وهل ما هنا نافية أو مصدرية يحتمل هذا وهذا فإن كانت نافية ووالد وما ولد أي لم يلد يكون القسم بكل عظيم لا يولد له وأعظم العظماء هو الله جل وعلا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقد تكون ماء مصدرية بمعنى ووالد وما ولد يكون المعنى القسم بالولادة ووالد وما ولد أي والولادة هذا هذه المعجزة العظيمة من الله عز وجل قد يكون قد أقسم الله عز وجل بها من ما يقع قبل الولادة من تلقيح واتصال وحمل وتطور الجنين في بطن أمه والطلق وما أشبه ذلك من أطوار الإنسان التي يمر بها أو الحيوان التي يمر بها ووالد وما ولد وقلت إن ابن جرير رحمه الله قد رجح العموم ولعله الأقرب لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ثم جاء جواب القسم مؤكدا بحرف التحقيق لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد خلقنا الضمير للتعظيم لأنه ضمير جمع والله جل وعلا واحد أحد فرد صمت لقد خلقنا الإنسان كل الإنسان في كبد قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وإكرمة وغيرهم في كبد أي في انتصاب زاد ابن عباس في رواية أي في بطن أمه يعني يكون معنى الآية في كبد أي في استقامة وانتصاب وتمام خلق كقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وكقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لأن الكبد عند العرب هو الاستقامة والانتصاب هذا معنى أول الآية لقد خلقنا الإنسان في كبد وهناك معنى آخر أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في شدة وذلك في حمله ووضعه ورعايته ورضاعته ونشأته وشبابه وشيخوخته ومماته وبعثه وحسابه كل هذه الشدائد يمر بها الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد والكبد أيضا في لغة العرب الشدة ولذلك يقول قائلهم الكبد من المكابدة وهي المعاناه والمقاساة تقول العرب كابد الرجل الليل يعني قاساة وتقول العرب تكبد اللب اللبن يعني إذا اشتد وغلب وسمي الكبد كبدا لأنه دم مشتد غليظ لقد خلقنا الإنسان في كبد ولاحظوا أيها الأحباب أننا نرد كثيرا من الكلمات إلى إيش؟ إلى المعنى العربي لأن القرآن نزل بيش باللغة العربية إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فمن اختلاف الصحابة أو التابعين في بعض الآيات اختلافهم في معنى الآية من حيث اللغة فقط إذا لم يكن هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ هذا الخلاف إما أن يكون اختلاف تنوع وحينئذ نجعل الآية محمولة على كل ما ذكر وأن المعاني كلها صحيحة إذا لم يكن الاختلاف اختلاف تضاد لقد خلقنا الإنسان في كبد إذن الكبد هو الشدة أي في شدة وكقوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها حملته أمه وهنا على وهن تعبا على تعب وشدة على شدة وإرهاقا على إرهاق لقد خلقنا الإنسان في كبد ورجح الإمام بن القيم وأبو حيان أيضا أن الاستقامة والانتصاب استقامة الجسم وانتصابه لا تتم إلا بعد الشدة فهو يمر بأطوار كلها شدة وتعب من أجل أن يكون منتصبا مستقيم الخلقة والبنية ثم بعد ذلك لا ينفك عن الشدة فإن يقول ابن القيم لأن وراءه شيخوقة وهرما وموتا وقبرا وموقفا في الحساب وجنة أو نارا فاختار ابن القيم هذا القول الذي هو قول وسط أن كبد بمعنى هنا شدة واستقامة وانتصاب لقد خلقنا الإنسان في كبد وقوله في الحقيقة صحيح وعلى هذا يكون المعنى لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في شدة حتى صار مستقيما منتصبا وبهذا نجمع بين القولين لأهل التفسير وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد ثم قال تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد والسؤال هنا والاستفهام للإنكار والتوبيخ أيحسب هذا الإنسان الذي استقام في خلقته وانتصب في قامته وخلق عن شدته أن يقدر عليه أحد أن الله غير قادر عليه على أن يعيده بعد إماتته وفنائه أن يقدر عليه أن يقدر على محاسبته وجزائه أن لا يقدر عليه أن لن يقدر على أخذه بالعقوبة أيحسب الإنسان أيحسب أن لن يقدر عليه أحد فإن هذه القوة وإن هذه الشدة التي حظي بها الإنسان من عند الله تبارك وتعالى فإذا كان الإنسان قادرا فإن خالقه أقدر عليه كما قال ابن القيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد قيل إن هذه الآية نزلت في رجل من المشركين في مكة يقال له الأشد بن كلدة وكان رجل عظيما في خلقته وفي جثته فكان يأمر بأن يبسط له الأ... الأ... الأديم يعني الجلد ثم يجلس عليه أو يقف عليه ثم يأمر عشرة من الرجال أن يسحب الجلد من تحت قدمي فيتمزق الجلد من تحت قدمي من ضخامته وشدته ويراهنهم على ذلك يقول من سحب الجلد من تحته أعطيته كذا وكذا فكانوا إذا تمزق الأديم من بين أيديهم من شدة الجذب يضحك عليه. ويدعي أن الله لن يقدر عليه فنزلت الآية فيه وهذا قول بعض المفسرين كصاحب البحر المحيط أيحسب أن لن يقدر عليه أحد فمهما نال الإنسان من القوة فإن قوته من عند من من عند الله تعالى لما افتخرت عاد بقوتها أي قوم هود عليه السلام فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقوله بغير الحق صفة كاشفة لأنه ليس هناك استكبار بحق فالاستكبار والكبر كله ما آله إلى النار فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا هذا رد من الله عليهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يشحدون فلما افتخروا بقوتهم عذبوا وأهلكوا بألطف ما خلق الله بالريح بشيء لا يرى ما نزل عليهم ملائكة أو حجارة من السماء أو أخذتهم صيحة بالهوى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لتذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا الآيات أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ إنه ظن خاطئ إنه رد من الله عز وجل وتوبيخ لهذا الذي غلط في ظنه وأخطأ في حسابه أن الله لن يقدر عليه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا هذا الذي اغتر بقوته وهذا الذي اغتر بشدته يقول على سبيل المفاخرة والمباهاه يقول أهلكت مالا لبدا أي أنفقت مالا كثيرا لبدا يعني كثيرا كما هو قول قتادة ومجاهد وغيرهما يقول أهلكت مالا لبدا واللبد بمعنى كثير وهو مأخوذ من التلبّد والتلبّد تراكم الشيء بعضه على بعض وتقول العرب لبد بالأرض أي لصق بها يقول أهلكت مالا لبد يقول الألوسي في روح المعاني وأنا أستدل لكم ببعض أقوال هؤلاء ولا تستدلوا بذلك يا طلبة العلم بين يديك لأن هؤلاء الذين قد أذكروا اسماءهم كالألوس والزمخشري معروفون أنهم من علماء المعتزلة وتفاسيرهم مركزة على المعنى اللغوي ومعروفة بالبلاغة وأنا لا أنصح طالب العلم المبتدئ أن يقرأ مثل هذه التفاسير إذا لم يكن عنده ميزان يزن به بين الحق والباطل والسنة والبدعة والحق أو الضلال والنور لكن إذا جمع الإنسان أصول أهل العلم في التفسير يصير عنده تمييز بين ما يستدل به وما لا يستدل به ذكر الألوس كما ذكر الشنقيطي ذكر الألوسي معنى لهذه الآية يقول أهلكت ما لن لبد أن هذا قول لكافر من الكفار ولم يقول أنفقت يقول أهلكت ليش ليدل على أنه غير مكترث وغير مبال بما أنفق من هذه الأموال وأنه لا يبالي يقول ذلك ليباهي بما أنفق من المال على المؤمنين الفقراء وقيل وهو قوله أيضا وقيل إنه يقول يقول أهلكت مالا لبدا يعني أنفقت مالا كثيرا في محاربة محمد صلى الله عليه وسلم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يفتخر بكثرة انفاقه وكثرة اهلاكه للاموال يقول اهلكت مالا لبدا ثم جاء استفهام اخر للتوبيخ وللانكار عليه ايحسب ان لم يره احد ايظن هذا الذي انفق مالا كثيرا واهلك مالا كثيرا ان الله غير مطلع عليه وان الله لا يراه أيحسب أن لم يره أحد إن الله عز وجل لا يخفى عليه ما أنفقه من هذه الأموال الطائلة سواء كان ذلك في المباحات أو الواجبات أو المحرمات أيحسب أن لم يره أحد فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية حتى ولو كان قد أنفق هذا المال سرا دون أن يعلم بذلك مخلوق فإن الله قد اطلع عليه أيحسب أن لم يره أحد ثم جاء استفهام آخر لكنه استفهام ليس استفهاما انكاريا للتوبيخ بل هو استفهام تقريري للإثبات والاستفهامات معانيها كثيرة في اللغة ألم نجعل له عينين يقرر الله عز وجل هذا الإنسان بهذه النعمة الظاهرة نعمة البصر ألم نجعل له عينين يبصر بهما ويرى بهما آيات الله تعالى الكونية التي من خلال هذه الرؤية يتبين من خلالها عظمة الخالق عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين لسانا ينطق به وشفتين يستعين بهما على الكلام وعلى الأكل وعلى التهام الطعام وعلى النفخ شفتين يكون يحصل له به بهما جمال في الوجه وينتفي بهما قبح فيه الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين العينان نعمتان من نعم الله تعالى قد حرمها كثير من الناس من الناس من هو اعور ومن الناس من خلق بلا عينين ومن الناس من فقد حبيبتين ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف أن الذي ابتلاه ربه بفقد حبيبتيه فصبر على ذلك جزاه الله تعالى بذلك الجنة فالعينان نعمتان من نعم الله تعالى وهما وسيلة من وسائل الإدراك والعلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع لا تعلمون شيئا الأصل الجهل ثم توفرت الوسائل لإدراك العلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتي هذا اللسان وهاتان الشفتان أيضا من نعم الله هنا تقرير من الله تعالى لهذا الإنسان بهذه النعم المتظاهرة يقول ابن القيم فإذا كان الله تعالى قد من على الإنسان بنامة البصر ونامة الشفتين واللسان فأثبت له صفة الرؤية والإدراك والكلام وقد خلق له آلة الكلام كاللسان والشفتان فإذا كان هذا في المخلوق فإن كمال المخلوق تدل على كمال الخالق يقول ابن القيم كيف يجعله كيف يجعل الخالق مخلوقه يرى وهو لا يتصف بصفة الرؤية التي جحدها أهل البدع من المعطلة كيف يمن الله تعالى على هذا المخلوق بصفة الكلام ولا يكون الله تعالى متكلما ولا مخاطبا كما أنكرت ذلك المعتزلة والجهمية الذين أنكروا صفات الله عز وجل ومن ذلك صفة الكلام وقالوا أنه لا يتكلم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين هذا تقرير أيضا هديناه النجدين أي دللناه إلى على طريقي الخير والشر والهداية هنا ليست هداية التوفيق بل هي هداية دلالة وإرشاد الله عز وجل ميز الإنسان عن الحيوان بالعقل فدله فجعل له هذا العقل الذي يميز به بين طريق الخير وطريق الشر وهديناه النجدين والنجدان مثنى نجد والنجد في اللغة العربية الطريق المرتفع وهنا وقعت استعارة لطيفة فكأن طريق الشر وطريق الخير طريقان مرتفعان ظاهران لكل إنسان فله إما أن يسلك طريق السعادة وإما أن يسلك طريق الشقاوة إما أن يسلك طريق الخير وإما أن يسلك طريق الشر وهديناه النجدين إذن المعنى طريق الخير وطريق الشر وهذا الذي قال به جمهور المفسرين وهديناه النجدين هذا قول الجمهور وهناك قول لابن عباس وهديناه النجدين أي ثديي أمه دللناه عندما كان صغيرا على ثدي أمه من خلالهما يتغذى لينبت لحمه والمعنى الأول أصح ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فإذا هدى الله تعالى العبد إلى طريق الخير وإلى طريق الشر فإنه ليس من الحكمة بل اقتضت حكمة الله تعالى أن يترك هذا العبد سدى وأنه لم يخلقه هملا ولذلك قال ابن القيم إن إرسال الرسل وإن النبوة من الهداية إلى النجدي من الهداية إلى النجدي فالله تعالى إذا أرسل رسولا إلى قوم من الأقوام سوف يدعو هذا الرسول هؤلاء إلى أي شيء إلى نجد الخير ويحذرهم من نجد الشر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وهذه الآية لها معاني عند أهل العلم قال ابن جرير فلقتحم العقبة يعني لم يركبها ولم يجاوزها هذا الإنسان ما اقتحم هذه العقبة ولا هنا ما تكررت معنا الأصل التكرار لكنها مفهومة من السياق فانظر لما تكررت في قوله تعالى فلا صدق ولا صل وهنا قال فلا اقتحم وما ادركب العقبة فك رقبة والتقدير فلا اقتحم ولا اطعم مسكينا ذا يتيما ذا مقربة ولا مسكينا ذا متربة فهي مقدرة تقديرا فلاقتحم العقبة ويرى بعض أهل العلم أن لا هنا ليست نافية لأن على المعنى الأول الذي ذهب إليه ابن جرير فلاقتحم العقبة أنه لم يقتحمها لم يجاوزها ولم يركبها ما تجاوزها والعقبة سنبين ما هي وبماذا تجاوز وبماذا ينجو الإنسان منها وقال بعض أهل العلم إن لا هنا كحرف الحث يعني بمعنى هل وهذا قول ابن زيد فلقتحم العقبة يعني فهل جاوز هذه العقبة أما العقبة فقد اختلفت أقوال أهل العلم فيها على سبعة أقوال قال عبد الله بن عمر العقبة جبل في جهنم وقال الحسن عقبة في جهنم وقال قتادة رحمه الله العقبة رحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل ويرى بعض أهل العلم أن العقبة هنا هي مجاهدة النفس والهوى والشيطان فلاقتحم العقبة أنه يجاو... لم يجاهد نفسه ولا شيطانه ولا هواه ورجح الإمام بن القيم أن العقبة هنا عقبة حسية حقيقية وهي كل عقبة تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الجنة ودخول الجنة كالصراط عقبة من العقبات بدليل استفهام التهويل والتعظيم وما أدراك ما العقبة لأن هذه الصيغة في القرآن كما قال ابن قيم لا تكون إلا على أمر غيبي وما أدراك ما العقبة كما, كما قال تعالى وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما القارعة هذه أمور غيبية فلاقتحم العقبة لم يجاوز هذه العقبة ودل على ذلك أيضا حديث رواه الإمام البزار في مسنده والإمام ابن مردويه بسند حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم عقبة كأود لا يجاوزها المثقلون وإني أحب أن أتخفف حتى أجاوزها تقول العرب عقبة كداء وعقبة كود حائل العقبة أصلها حائل بينك وبين الهدف بينك وبين المرات الح... هناك حوائل كثيرة بيننا وبين الجنة أليس كذلك؟ عقبات كثيرة نسأل الله تعالى أن يعيننا عليها ولذلك ذكروا أن بعض الصحابة نزلت به الوفاة وهو على فراش الموج على يبكي ويقول والله ما ادري هل ساجاوز العقبه لانزل الى الجنه او انزل الى النار فلاجتحم العقبه فبين العبد وبين الوصول الى الجنه وولوجها عقبات كثيره كسؤال القدر عقبه النشط عقبة الصراط الميزان كل هذه عقبات فكل ما يمر به العبد من الأمور والأهوال العظام قبل الدخول إلى الجنة عقبات فلاقتحم العقبة لم يقتحم هذا الإنسان العقبة يرى بعض العلماء أن هذه الآية على الدعاء يعني لاقتحم العقبة دعاء عليه ليش؟ لأنه أنفق مال اللوبدة وظن أن لا يقدر عليه أحد وظن أن لم يره أحد فاستحق أن يدعى عليه فلقتحم العقبة ثم قال بعدها وهو استفام للتهويل والتعظيم والتفخيم وما أدراك ما العقبة يعني ما أشعرك يا محمد عظمة هذه العقبة وكان من دعاء بعض السلف اللهم أعنا على كل عقبة كأداء بيننا وبين الجنة بمنه وكرمه فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة ثم بيّن الله تبارك وتعالى بعض الأمور التي يجاوز بها الإنسان هذه العقبة لينجو منها إلى جنة عرضها السماوات والأرض حري بك أن تعمل بهذه الأمور وأن تسعى فيها لأن بينك وبين الجنة عقبة بل عقبات فلقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة فك رقبة يعني عدق رقبة عدق رقيق أو أسير من رقه وأسره سبب في مجاوزة العقبة وفي دخول الجنة ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتق رقبة مؤمنة كان له بكل إرب آتق الله تعالى له بكل إرب إربا من النار حتى أنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج الله أكبر أتقوا الرقبة عمل عظيم وسبب لمجاوزة العقبة ومجاوزة العقبات لنيل الجنة التي عرضها السماوات فك رقبة وهنا لم يبين الله عز وجل هذه الرقبة ما نوعها هل هي مؤمنة أم كافرة يرى بعض العلماء أنها قد تكون كافرة بشرط أن تكون أثمن من الرقبة المؤمنة وهو قول أصبغ من المالكية واستدل بما رواه الإمام البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل عند الله قال أعلىها ثمنا وأحبها إلى أهلها فيرى أصبغ أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أثمنة وأغلى أفضل من عتق الرقبة المؤمنة إذا كانت أرخص في الثمن والصحيح خلاف هذا القول وهو الذي مال إليه القرطبي ورجحه أن الرقبة هنا التي يترتب عليها الثواب هي الرقبة المؤمنة اللهم إلا إذا كانت هذه الرقبة يرجى إسلامها فإذا كان في عتقه إسلامه فحينئذن يكون عملا عظيما لأن بعض المسترقين يكون كافرا لا ينبغي تحريره وفك رقبته لأنه سوف يكون حربا على الإسلام وأهله فك رقبه يعني عتق رقبه والفك هو الحل الحل من عقد وعبر عن الرقيق بالرقبه للتشبيه كأن في رقبته حبلاً أو شيئاً فك رقبة وانظروا كيف قدم الله عز وجل هنا فك الرقبة عن الإطعام والصدقة ولذلك يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن عتق الرقبة أفضل من الصدقة وسئل الإمام الأعمش رحمه الله عن رجل عنده فضلة مال أهل به على مسكين أو قريب أو يعتق به رقبه قال يعتق به رقبه لأن الله قدم هذا فك رقبه وعلينا أن نتوقف وقفة هنا مهمة جدا حتى نزيل هذه الشبهة عن قلوب الإخوان وهي أن الإسلام ولله الحمد دين, دين جاء ليحرر الناس من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده يقول عمر ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وهناك فئة عفنة تعرفونها وهي فئة المستشرقين الذين ذهبوا إلى بلاد بلادنا الإسلامية هنا وهناك فدرسوا الإسلام وتعلموا شريعة الله ودرسوها في بعض المدارس الشرعية كجامعة الأزهر وهم على الكفر دراسة دقيقة ثم عادوا إلى بلادهم وعخذوا بعض الأمور التي نقول قد يكون فيها عليها شيء من الغبار لجهل المسلمين بها فاستغلها هؤلاء وجعلوا يطعنون بها في خاصرة الإسلام ويتنقصون من دين الله لهم أشياء ووقفات نعرفها نحن منها هذ هذه المسألة يقول الإسلام دين متعطش باسترقاق الأحرار كيف يقول عمرك ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ونقرأ في كتابكم وفي قرآنكم فكوا رقبة تحريروا رقبة أمه جارية مولى عبد ما هذا أليس هذا من التناقض نقول اعلموا أيها الأقزام أن الإسلام لما جاء وجد هذا النظام عند العرب وعند الروم النصارى وهذا شيء معروف حتى في كتبهم لما جاء الإسلام ما جاء بالعبودية بل وجد الناس يسترق بعضهم بعضا فيسترق الأبيض الأسود ويقع أيضا الاسترقاق عن طريق الحرب والأسر فهو أمر وجده الإسلام والاسلام ما اقر هذا بالكليه ولم ياذن الاسلام مالك ولم ي... نسيت هذه ولم ياذن الاسلام في الاسترقاق الا بعد الحرب اذا وقعت الحرب ووقع الاسر هذا نظام عالمي حتى اتفاقيه سويسرا ما ادري هذا الشيء ها او جنيف معروفه هذه الاسر معترف به بين كل الدول فالإسلام فتح الباب هذا معترف به هذه الترخص في الاسترقاق من هذا الباب فقط, فقط. حتى لما ملكت يمينك ما تذهب تشتري امرأة هكذا إلا إذا وقعت في الأسر أو ما ملكت أيمانك لكن المستشرقين أعداء الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يريدون الطعن في شريعة الله ويكتبون الكتب بلغتهم لكن المسلمين لا يقرؤون لا يقرؤون فيشويهون صورة الإسلام لكن ما يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون أو إطعام نعم قال فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة الصحيح إذن أن الرقبة المفكوكة التي يترتب عليها الأجر والثواب ما هي الرقبة المؤمنة ويدل لذلك أيضا حديث مخرج في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة المؤمنة كانت فداءه من النار كل عضو تعتقه من هذا الرجل الذي كان رقيقا يعتق الله عز أو يعتق الله تعالى أعضائك من نار جهنم ولذلك تسابق الصحابة رضي الله عنهم في عتق الرقاب وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يعتق كل من أسلم لله تبارك وتعالى وإن كان ضئيفا معاوي بن الحكم السلمي الذي صفع جارية الله. عندما نزى الذئب على شات من الغنم وندم على ذلك جاء إلى النبي على إسرة والسلام يريد أن يكفر عن هذه الصفعة لأنهم أناس يراقبون الله تعالى ويعلمون أن يوم القيامة الصفعة بالصفعة إذا لم تكن عن غير حق واللكمة باللكمة والركلة بالركلة والضربة بالضربة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعوها لي نديها قال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح المسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة فعملوا على أعتق الرقاب فك ورقبه وأمر الله تعالى وإن كان الأمر الاستحباب خلافة لما قال ابن حزب بأن يكاتب العبد إذا علم الإنسان فيه خير قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت, الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير والمكاتب العبد المكاتب هو الذي يتفق مع سيده على أن يخدمه مده من الزمن سنة وسنتين بلا مقابل أو أن يدفع له ثمنا حتى يحرر نفسه إن علمتم فيهم خير وآتوه من مال الله الذي آتاكم ونترك الحديث عن بقية الأمور التي يجاوز بها الإنسان الإنسان هذه العقبة الكأود بينه وبين جنة الخلو الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يقول عز وجل فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك أي رقبة أي أتاق هذا أول أمر يمكن به مجاوزة هذه العقبة الكأود إلى جنة الخلود الأمر الثاني قال عز وجل بعدها او اطعام في يوم ذي مسغبة اطعام في يوم ذي مسغبة الاطعام معروف في يوم ذي مسغبة اي في يوم شديد الجوع والمسغبة هي شدة الجوع والسغب الجوع ويقال ساغب يعني جائع في يوم ذي مسغبة وانظر كيف قيد الله عز وجل هذه الفضيلة بهذا الوصف ما قال اطعام في يوم او اطعام مسكين قال في يوم ذي مسغبة لان الاطعام في ايام الشدائد وايام الجوع الشديد دليل على كمال الإيمان وعلى أن الإنسان يؤثر غيره على نفسه ولذلك ذكر الله تعالى عباده الأبرار فقال ويطعمون الطعام على حبه والضمير عاد للطعام يعني على حبه يعني رغم أنهم يحبونه وفيه ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور وقالت تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فالإطعام في يوم شدة الجوعي ليس كالإطعام في أيام الرخاء لأن الإطعام في يوم ذي مصغبة أشد على النفس والنفس محتاجة أيضا إلى هذا الطعام لكنها تؤثر غيرها عليها وعلى نفسها أو إطعام في يوم ذي مصغبة هذا أمر ثاني يجاوز به الإنسان هذه العقبة التي في طريقه إلى الجنة يتيما ذا مقربة يعني أن يطعم يتيم ذا مقربة أو ذو مقربة يتيما أولا ما اليتيم اليتيم في اللغة العربية هو الفريد تقول العرب درة يتيمة يعني فريدة وبيت يتيم يعني بيت وحيد هذا من حيث اللغة أما اليتيم في الأصل هو الذي فقد أبويه أو أحدهما لكن العرب جعلوا اليتيم في الحيوان من فقد أمه واليتيم في الطيور من فقد أبويه واليتيم في الناس من فقد أباه والشريعة أيضا كذلك فاليتيم في اللفظ الشرعي هو الذي فقد أباه قبل البلوغ يعني قبل أن يبلغ الأب أم الإبن معلوم قل قبل أن يبلغ الإبن هذا يتيم أما من ماتت أمه فلا يعد يتيما حتى ولو ماتت في نفاسها مدام أن, أن أباه موجودا يتيما ذا مقربة ما قال يتيما فقط ذا مقربة أي القريب بينك وبينه قرابة لأن الصدقة وإطعام القريب أعظم في الأجر من الإطعام والصدقة على البيت كما جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث سليمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقه والصدقة على المسكين القريب إثنتا صدقه وصله والصدقة على ذو الإرحام كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في صحيح المسلم صدقة على ذي الرحم صدقة وصله فهي صلة رحم وصدقة أيضا او اطعام في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة كذا او مسكينا ذا متربة المسكين والفقير اذا تفرق في النصوص اجتمع واذا اجتمع تفرق الأصل أن الفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله قدم الفقراء في آية الصدقات إنما, إنما الصدقات للفقراء والفقير عرفه العلماء بأنه الذي يجد أقل من نصف الحاجة السنوية أقل من نصف الحاجة السنوية هذا فقير والمسكين من وجد فوق نصف الحاجة لكنه لا يكتفي بما عنده هذا فيما لو اجتمع كلمة فقير ومسكين في نص واحد فإذا تفرق إذا عبر بالمسكين يشمل الفقير وإذا عبر بالفقير يشمل المسكين أيضا أو مسكينا ذامت ربه يعني الفقير المحتاج التي الذي اشتدت حاجته حتى التصق بالتراب قال ابن عباس أو مسكينا ذامت ربه هو الذي ليس له شيء لا بيت يؤويه ولا شيء يقيه من التراب وله تفسير ثاني قال أو مسكينا ذا متربة يعني هو المسكين بعيد التربة يعني بعيد البلاد يعني المسكين الغريب وقال بعض العلماء هو ذو العياء وقال اكرمة هو المسكين صاحب الحاجة الذي عليه الديون واختار ابن كثير ان هذه المعانية كلها متقاربة واختار ابن جرير القول الاول ان قوله تعالى او مسكينا ذا متربه هو المسكين الذي اشتدت به الحاجة وعظم فقره ومسكنته حتى الصقته بالتراب لان متربه من على وزن مفعله من ترب العرب تقول ترب الرجل يعني إذا أصابه التراب أو إطعام في يوم ذي مصغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا الكلام عن هذا الذي اتصف بهذه الأخلاق الحميدة وهذه السجاية العالية من فكر الرقبة والإطعام في يوم ذي مصغبة يتيما قريبا أو مسكينا تريبا مع هذه الأوصاف مؤمن صادق يؤمن بما يترتب على هذه الأعمال الصالحة من الثواب وهذه كقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وكقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وذلك لأن الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها ولم أقل شرط في كمالها شرط في صحتها وقبولها لأن الكافر لو قام بكل ما ذكر من تحرير الرقاب أو الإطعام في يوم شدة الجوع أو النفق على الأقارب فإنه ليس له ثواب عند ربه لأنه غير مؤمن والله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا وقالت تعالى في المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فلابد مع هذه الأعمال أن يتقدمها الإيمان بالله عز وجل ثم كان من الذين آمنوا وقبل نتكلم عن التواصب الصبر والتواصب المرحمة ها هنا بحث يطرح نفسه وهو هل أن الكافر الذي يعمل الصالحات قبل إسلامه ثم يسلم يثيبه الله على أعماله السالفة قبل الإسلام أم لا هذا خلاف بين للعلم. فمن العلماء من قال إنه لا ثواب له لأنه غير مكلف ولأنه كان كافرا والصحيح أنه يثاب نعم وهو ما رجحه القرطبي والشنقيطي واستدلوا بحديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه وهو في الصحيحين أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله إن أحدنا كان يتحنث في الجاهلية فهل له أجر عند الله بعد الإسلام يعني يتحنث يعني كان يتعبد التحنث والتعبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير أسلمت على ما أسلفت من الخير وفي مسند أحمد بسند صحيح المسند وغيره من حديث عائشة أنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يطعم الفقراء يطعم الجياع ويفك العناه يفك العاني الأسير ويفك العناه ويحمل على إبله لله سبحانه فهل ينفعه ذلك عند الله قال لا إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فدل ذلك على أنه لو أسلم لنفعته تلك الأعمال الصالحة لنفعته تلك الأعمال الصالحة فلما لم يسلم ما نفعه ذلك وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده فالعمل الصالح الذي يقوم به الكافر قبل إسلامه يؤجر عليه إذا أسلم فإذا لم يسلم لا أجر له ليش؟ لأنه غير مؤمن ومن شرط صحة الأعمال وقبولها الإيمان بالله تبارك وتعالى لكنه قد يثيبه الله تعالى في الدنيا بأن يوسع له رزقه بأن يدر عليه صحة أو ما أشبه ذلك أما الأجر في الآخرة فلا أجر له ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا ما قال وعملوا الصالحات هي ليش مع أن القرآن كله كل مع أن القرآن كله مليء بهذا بهذا الاقتران بين الايمان والعمل الصالح إلا في هذا الموضع ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا لا ما ذكرت العمل الصالح لأنها سبقت الآن فكل الرقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ومسكنا ذا مذر بإذن لم تنفصل لم تنفصل الأعمال الصالحة عن الإيمان ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة تواصوا على وزن تفاعل هذه من فعل الشراك تواصوا بالصبر يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر بأن يصبروا في ذات الله تبارك وتعالى على ما يلاقون من الاضطهادات والمضايقات من الابتلاءات يوصي بعضهم بعضا بالصبر فإذا التقوا تواصوا بالصبر تجلس في بيت الله الحرام لتلتقي بإخوان لك من كافة العالم الإسلامي والعربي يستحب لك أن تتعرف على إخوانك من المسلمين من شتى البلاد لأنك لو فعلت ذلك لسمعت, لسمعت الشكاوى ولا سمعت الحكايات فإذا أتيت شاكيا أتي لك باكيا صحيح فإذا سمع, سمع المسلمون بعضهم بعضا وكل واحد صار يحكي همومه هذا بلده يخضع تحت يعني وطأة الاستعمار الغاشم وهذا بلده أصيب بالجفاف والقحط وهذا بلده أصيب بكوارث طبيعية وهذا بلده أصيب بأمراض وهذا بلده فيه نكسة كثرت فيه المعاصي وعمت فيه المنكرات فإذا تكلمت مع الناس سبحان الله بعد يعني الحوار يأتي التواصي بالصب نصبر عند الله خير هذه شمة جيدة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ولذلك كان التواصي بالصبر شرطا من شروط النجات من الخساره في الدنيا والاخره في قوله تعالى في سوره العصر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق بالصبر اخطائنا تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر نعم وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالصبر فالتواصي بالصبر سبب من أسباب النجات من الخساره وسبب لنيل الربح في الدنيا والآخرة وهنا كذلك سبب من أسباب مجاوزة العقبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يعني وصى بعضهم بعضا بأن يتراحموا فيما بينهم أن يرحم الصغير أن يرحم الكبير الصغير وأن يرحم الشريف الوضيع وأن يرحم الغني الفقير وأن يرحم العالم الجاهل وهكذا وتواصوا بالمرحمة جاء في مسندي أحمد بسند صحيح من حديث عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحيمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الله من لا, من لا يرحم الناس لا يرحم الله من لا يرحم الناس الناس عموما يدخل فيها من المؤمنون والكفار لا يرحم الله من لا يرحم الناس وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم يأتي الجزاء من عند الله عز وجل والحكم عليهم بالنجاة والفوز والسعادة السرمدية أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة قال جمهور المفسرين أصحاب الميمنة يعني أصحاب الجنة الذين يؤتون كتابهم باليمين ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة هذا هو المعنى أولئك أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في, في سدر مخضو مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب الآيات ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أما الفريق الآخر وهنا وقعت مقابلة لطيفة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الكفار الذين كذبوا بآيات العزيز الغفار فلم يؤمنوا جحدوا وعاندوا وكابروا واستكبروا هم أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة هم أصحاب النار الذين أوتوا كتابهم بشمالهم وأخذ بهم ذات الشمال إلى النار انظر هؤلاء أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ما هو جزاؤهم؟ عليهم نار مؤصدة وقد سبق تفسير هذه الآية في سورة الهمزة عليهم نار مؤصدة يعني نار مطبقة مغلقة عليهم لا يرون فيها ضوء ولا فرج وليس لهم فيها سعادة ولا فرج لا يدخل عليهم فيها روح ولا ريحان ولا يخرجون منها أبد الزمان والجزاء من جنس العمل من قبل الواحد الديان كيف ذلك عليهم نار مؤصدة مؤصدة يعني مغلقة مطبقة لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها ولا مفر لهم منها لا راحة لهم فيها فيها تعب وإرهاق وعناء وشقاء يقولون فيها سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ملن من محيص لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم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 جاءكم المرض كل هذه تفاسير وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير عليهم نار مؤصدة كيف يتمثل الجزاء من جنس العمل هنا يتمثل ذلك جليا في أن هؤلاء الكفار لما انغلقت قلوبهم عن الإيمان وأطبقت صدورهم عن الإسلام وأوصد على نفوسهم وجوارحهم عن طاعة الله وفعل هذه الأعمال الصالحة لما كانوا في انغلاق وانطباق وانكماش وإعراض عن الله تعالى إيمانا به تصديقا بوعده خوفا من وعيده ناسب أن يكون الجزاء من جنس العمل يطبق عليهم في هذه النار كما كان قلبه منطبقا منغلقا عن الله وعن الدار الآخرة وعن الأعمال الصالحة يدخل النار وتنطبق عليه ويأتيه من حرها وعذابها في كل جزء منه تحيط به النار من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله عليهم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة نعوذ بالله من النار ومن غضب العزيز الجبار هذه السورة المباركة تضمن تجوها من البديع والبيان نذكرها بإجاز شديد فنقول أول فائدة البداءة في القسم بحرف لا ليش للتوكيد للتوكيد القسم وهو أسلوب عربي كما قلنا معروف أن العرب إذا أرادوا أن يؤكدوا كلاما قد يصدره بلا ولا تكون لا للنفي على الإطلاق فهمتم ثانيا جناس الاشتقاق جناس الاشتقاق بين والد وما ولد وأصلها مشتقه من الولادة لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول أهلكت مال اللبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد الاستفاة الاستفام يفيد ماذا هنا للانكار يفيد ماذا التوبيخ ايحسب ان لا يقدر عليه احد يقول اهلكت مال اللوبدا ايحسب ان لم يره احد كذلك استفام للانكار والتوبيخ الم نجعل له عينين استفام للتقرير والاسبات ولسانا وشفتين كذلك وهدينه النجدين كذلك فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة استفهام لكن للتهويل والتعظيم انظر هذه ثلاث استفهامات في هذه الصور الاول ليش للانكار والتوبيخ الثاني للتقرير والاثبات الثالث للتهويل والتعظيم وما ادراك وكلها استفهام لكن المعاني مختلفة وما ادراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة هنا آه لا وهديناه النجدين هذه استعارة لطيفة نعم الاستعارة اللطيفة فيها هديناه النجدين لأن النجدين في الأصل الطريقين لأن النجد والطريق المرتفع فاستعيرت هذه الكلمة فهو مجاز فهو مجاز الاستعارة اللطيفة كذلك نقول فك أي هذا مجاز نقول نعم لأنه, لأنه مجاز لأن هذا العلاقة فيه التعبير الجزئية التعبير بالجزئي عن الكل فهنا مجاز أيضا مجاز علاقته الجزئية ومن الفوائد البلاغية أيضا مقربة ومتربة شو سمه هذا؟ جناس ناقص لتغير بعض الحروف جناس ناقص ومن الفوائد البلاغية المقابلة اللطيفه ايضا اولئك اصحاب الميمنه اولئك اصحاب المشؤمه ومن الفوائد أيضا نعم اصحاب الميمنه واصحاب ومن الفوائد ايضا توافق رؤوس الايات والفواصل وهذه من المحسنات البديعيه فك رقبة أو في يوم ذي مسغبة يتيمن ذا مقربة ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصل بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة كما أن هذه الصورة تضمنت فوائد كثيرة أولا عظمة البلد الحرام زاده الله تشريفا وتعظيما حيث أن الله تعالى أقسم به مثبتا هذا القسم بحرف لا بهذا البلد ويتفرع على هذا أنه ينبغ علينا أن نعظم هذا البلد تعجب حينما ترى بعض الناس فيه لا يقدر الله حق قدره ووالله لو كان لي قول يسمع لحرمت التدخين في مكة بعض الناس يدخل على عتبات الحرم في ساحات الحرم يدخل نعوذ بالله هذا بلد أمين أقسم الله به واصطفاه واختاره يأتي الإنسان فيعصي الله فيه ناهيكم عن بقية المعاصي عفى الله عن المسلمين ويستفاد من هذه السورة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه حيث أنه أشاد بماذا بحلوله وإقامته في مكة وأن تحل بهذا البلد هذا يدل على مكانته صلى الله عليه وسلم عند الله ويستفاد من هذه الصورة عظمة الوالد وما ولد وأن هذه من آيات الله وهنا على اختلاف التفسير كما قلنا إما أن الولادة آية من آية الله وقد أقسم الله بها فيما لو كانت الماء مصدرية أو مكانة آدم عليه السلام إذا كان القسم به وبذريته وهذا على قول من الذي اختاره ابن كثير والحسن البصري وقتاد وغيرهما أو أن يكون إبراهيم عليه السلام ومكانته عند ربه وهذا على قول أبي عمران الجويني نعم طيب ووالد وما ولد أو أن يكون على سبيل العموم كما اختار ابن جريل ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان مستقيم الخلقة منتصب القامة وهو مخلوق في شدة في حياته وفي مماته وفي أخرى إلا من يسر الله عز وجل عليه ويستفاد من هذه الآية لقد خلقنا الإنسان في كبد ما ذكره أبو السعود رحمه الله في تفسيره حيث قال إن هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يكابده من أهل مكة يعني كأنه قال لقد خلق للإنسانا في كبد في شدة لا تحزن هذه الشدة شيء طبيعي الإنسان كله الإنسان مخلوق لها ويستفاد من هذه السورة نعم من هذه السورة إثبات الرؤية لله تعالى يحسب. قبلها إثبات القدرة لله المطلقة أيحسب أن لا يقدر عليه أحد ويستفاد منه تحريم إساءة الظن بالله في أنه غير قادر على عباده يحسب أن لا يقدر عليه أحد ويستفاد من هذه السورة أيضا الحذر من الاغترار بالقوة أي كانت هذه القوة سواء كانت قوة السلطان وملك وجاه أو قوة علم او قوة مال او قوة جسم وعضلات وفتوة لا تغتر بقوتك لان الله اقدر عليك ويستفاد من هذه السورة ذم الحديث عن كثرة الانفاق انفاق المال فيما لا يعني يقول اهلكت مال اللبدة بعض الناس ربما يسافر سفرا او يفعل شيئا فأتكلم بما انفق من الاموال والله انفقت كذا وكذا من الاموال فيما لا يعني لا تقول اذا عصيت الله تعالى فاستتر لا تخبر بذلك فان هذا مذموم في قوله يقول اهلكت ما لن لبدا ويستفاد من هذه الصورة اثبات الرؤية لله ايحسب ان لم يره احد ففيها اثبات الرؤية له يعني لبدا للرب تبارك وتعالى ويستفاد من هذه الصورة وجوب مراقبة الله وأن الإنسان عليه أن يعلم أن الله يراه حيثما كان حتى وإن أخفى أعماله أيحسب أن لم يره أحد ويستفاد من هذه الصورة أن الإنسان عليه أن يتذكر نعم الله عليه بهذه الجوارح ومن ذلك العينين ألم نجعل له عينين فهما نعمتان والنعم لا بد أن تقابل بالشكر ولا يجوز مقابلة النعم بالكفر ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار نعم فلا بد أن تقابل كل نعمة بشكر الله عليها وذلك بالاعتراف والإقرار واللسان التحدث بها واستعمالها في طاعة الله تعالى يقول ابن المبارك وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وصنها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم ألم نجعل له عينين هاتان العينان عليك أن تستغلهما فيما يقربك إلى الله وهما نافذتان مفتوحتان على هذا العالم على الشر وعلى الخير وقد تستعملهما في معصية بأن ترى منظرا لا يرضي الله فتتغير حياتك ويفسد قلبك عفنا الله وإياكم وأعاننا على غض أبصارنا بخاصة في هذه الأيام ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين يستفاد من هذه الآية نعمة الكلام والنطق باللسان والشفتين فهي نعمة عظيمة يستطيع الإنسان من خلالها أن يفصح عما في ضميره وما في نفسه ويستفاد من هذا أيضا إثبات صفة الكلام لله أما صفة العينين فقد ثبتت لله تعالى فإن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على إثبات صفة العينين وأن الله له عينان اثنتان لائقاتان به لا تشبهان أعين المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما ذكر الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد وحكي الإجماع في هذه المثلة نعم أما صفة الكلام فإن الله تعالى متكلم ولا يزال متكلم فهو يتكلم بما شاء وكيف شاء في الوقت الذي شاء عز وجل بالصوت والحرف والمعنى كما كلم عبده ورسوله نبيه موسى تكليما وكما يكلم ملائكته وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وكما يكلم عباده يوم القيامة ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان لكن لا نقول إنه يتكلم بشفتين ولسان لأنه لم يرد نص في هذا ولا يجوز إثبات صفة خبرية أو أي صفة, من صفات الصفة من أي صفة من الصفات لله إلا بالنص فلا نقول الله له شفى ولسان ليس لدينا دليل في هذا نعم لكن نثبت صفة إيش صفة الكلام الجهمية كما قال الجهم بن صفوان كيف يتكلم إذا تكلم يحتاج إلى شفتان ولسان ويحتاج إلى آلة يتكلم بها فرد عليه الإمام أحمد بماذا قال إن الله أنطق أشياء وجعلها متكلمة بغير اللسان والشفتين قال تعالى عن الجلود ها. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وكان هناك حجر بمكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلى غير ذلك من الأدلة ويستفاد من هذه الآي... الآيات هذه لم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين نعم ولسان وشفتين كمال خلقة الإنسان التي من لازمها كمال الخالق لكن بلا تشبيه نعم إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى دل الإنسان على طريق الخير وعلى طريق الشر ثم بعد ذلك يأتي دور إقامة الحجة وإزالة الشبهة وقد يشهد لهذه الآية وهديناه النجدين قوله تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ويستفاد من هذه الآية فضل الله على إباده أنه لم يتركهم هملا ولم يخلقهم لم يتركهم سودا لن يتركهم سودا ولم, ولم يتركهم ولم يخلقهم هملا أيضا ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان مقصر في عدم مجاوزة العقبات إلى الجنة ويستفاد من هذه السورة ثبوت العقبات الحسية بيننا وبين جنة الخلد نسأل الله أن يزيحها عنا وأن يعيننا على مجاوزتها بمنه وكرمه فلقتحم العقبة ويستفاد من هذه السورة عظمة هذه العقبة وهولها حقا لأنها عقبة تحول بينك وبين السعادة السرمدية فإذا لم تجاوزها لا قدر الله فإن الإنسان يكون خاسرا ولذلك جاء الاستفهام للتهويل والتعظيم وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة إذن هي عقبة عظيمة نسر الله أن يعيننا عليها ويستفاد من هذه السورة فضيلة عطق الرقاب وفك العواني والأسرة لأن هذا سبب من أسباب مجاوزة العقبة الكأود إلى جنة الخلود فك رقبه ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإطعام في أيام الشدائد وأيام الجوع أو إطعام في يوم وهو أيضا سبب من أسباب مجاوزة هذه العقبة ويستفاد من هذه السورة فضل الإحسان إلى الأيتام وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ويستفاد من هذه السورة أن الصدقة على ذوي القربة أفضل من الصدقة على الأباعد فكلما كان الإنسان قريبا وقصدته في صدقتك كلما كان ذلك أعظم في الأجر ويستف... من أين أخذنا هذا؟ يتيما ذا مقربة ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان كلما وضع صدقته على أكثر الناس حاجة كلما كان أجره أعظم أو مسكنا ذا مقربة فالصدقة على فقير شديد الحاجة أعظم في الأجر مما لو أنفقتها على فقير ليس بشديد الحاجة مننا أين أخذنا؟ من هذا الوصف الذي قيد الله عز وجل به أو وصف به هذا المسكين أو مسكنا ذا متربة ويستفاد من هذه الصورة فضيلة الإيمان وهو شرط لصحة الأعمال وقبولها ويستفاد من هذه الصورة أن الإنسان عليه إذا تقرب إلى الله تعالى بهذه القربات أن يوقن وأن يؤمن بما يترتب عليها من ثواب ولذلك جاء في الصيام من صام رمضان ايمانا واحتسابا يعني ايمانا بالمشروعية وامانا بما يترتب على الصيام من الثواب ويستفاد من هذه السورة فضيلة الاخلاص ايضا ثم كان من الذين امنوا الامان الصحيح لابد ان يكون العبد فيه مخلصا لله تعالى ويستفاد من هذه السورة فضيلة التواصي بالصبر نعم وهو سبيل من سبل النجاح وكذلك سبيل من سبل إيش؟ مجاوزة العقبات في الآخرة ويستفاد من هذه السورة أن الصبر وحده لا يكفي لا بد من الصبر والتواصي به والأمر به ويستفاد من هذه السورة فضيلة التواصي بالمرحمة وعلى المؤمنين أن يتراحموا فيما بينه قال تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشداء والكفار رحماء بينهم وقالت على المؤمنين المخلصين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين نعم وتواصلوا بالمرحمة ويستفاد من هذه السورة أن القرآن يضمن سعادة المجتمع فالقرآن هنا يدل على أي شيء على أصل عظيم وعلى منشد كبير تنشده جميع الدول حتى المتقدمة إنه مبدأ التكافل الاجتماعي صح ملا؟ ولذلك أسست المؤسسات مؤسسة الضمانات الاجتماعية والإعانات ودور المعاقين وقد سبق القرآن هؤلاء في ذلك في هذه الآية وتواصلوا بالمرحمة كل هذا داخل في هذه الآية هذا من التواصل بالرحمة حتى الشفقة بالحيوان ولذلك قرأت في كتاب تربية الأولاد لعلوان أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في ولايته جعل نصيبا من بيت مال المسلمين يشترى به طعام للكلاب والقطة الشاردة وتواصلوا بالمرحمة ونزل سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه بجيشا في مكان فيه أعشاش للطيور فأخبر فأمر بالجيش أن يتحول وتواصلوا بالمرحمة دخلت مرأة النار في هرة لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض وغفر الله تعالى لبغيا من بغايا بني إسرائيل مرت على كلب يأكل الثرى فنزلت بئرا فملأت موقها فسقته فغفر الله لها بذلك لكن كانت مؤمنة ملأت خفها الراحمون ارحمهم الرحمن وتواصلوا بالمرحمة هذا التكافر الاجتماعي الذي يطالب به الناس وأرباب الحل والعق ها هو القرآن يقرره وتواصل بالمرحمة ويستفاد من هذه الآيات أن من اتصف بهذه الصفات والأعمال الصالحة فانه يكون بإذن الله من أصحاب اليمين ومن الفائزين بجنات النعيم ويستفاد من هذه الصورة شؤم الكفر والعياذ بالله والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة شؤم الكفر وأن الكافر يعود عليه كفره بالوبال والخسارة والشؤم والتعاسى في الدنيا والآخرة والذين كفروا بآياتهم أصحاب, أصحاب المشام عليهم نار مؤصدة ويستفاد من هذه السورة إثبات النار ويستفاد منها أيضا أن الجزاء من جنس العمل وقد بينا وجه ذلك هذه بعض الفوائد التي استنبطتها من هذه السورة الكريمة نسر الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعل وإياكم من أهل الذين هم أهل, أهل الله وخاصته بمنه وكرمه، وإلى الأسئلة.